ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنون عنك من الله شيئا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 وهدوء ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيأهم سواء أمحيأهم وماماتهم ساء ما يحكمون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 Begåd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 إلا أن قالوا أتوبى آبائنا إنكم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه